إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشدو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشدو أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والمصنف الآن بعد الكلام على الصحابة والموقف تجاه الصحابة كأنه انتقل إلى فصل آخر فقال ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر أو مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة برياً فإن ابتدع ضلالاً فلا صلاة خلفه قال ولا يترك حضور صلاة الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم وما كان من البدعة برياً فإن ابتدع ضلالاً فلا صلاة خلفه قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى شارحاً شرع المصنف في مسألة أخرى وهي ذكر شيء من خصائص الحاكم المسلم قال فبدأ بعمود الإسلام وهي الصلاة جمعة وجماعة فتصحه, صلاته أو فتصحه خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ما لم يأتي ببدعة الأئمة الحكام كانوا يصلون بالناس فيما سبق الأئمة كانوا يصلون بالناس الحكام كانوا يصلون بالناس هكذا كان الحال وكان في كل مدينة والي، فإذا جاءت الجمعة لذلك المصنف خص الجمعة اجتمعت المدينة في مسجد واحد، لم يكونوا يصلون الجمعة في جميع المساجد إلا إذا تباعدت كانوا يصل بهم الوالي صلاة الجمعة في مسجد واحد يسمونه المسجد الجامع، ثم يعني تغيرت الأحوال وضخمت تضخمت المدن وترك الولاء صلاة الناس صال الناس يعني يصلون كل لنفسه كل مسجد يصلي نفسه الجمعة والجماعة فكان الإمام يصلي بهم الوالي أو نائبه في المدن فطريقة أهل السنة أن يصلون خلفه تقياً كان أم فاجراً إذا صلى يصلون خلفه قال ما لم يأتي ببدعة الشارح هنا علق على هذا التقييد قال وظاهر كلامه ظاهر كلام المزني رحمه الله أن المبتدع من حكام المسلمين لا تصح الصلاة خلفه قال الشارح وليس الأمر على إطلاقه بل فيه تفصيل الحاكم المبتدع الحاكم المبتدع أو الوالي المبتدع لا نقول أنه لا تصح الصلاة خلفه بل هناك تفصيل قال فأولا ينظر في البدعة هل هي في الصلاة أو أجنبية عنها هل هي بدعة داخل الصلاة أو بدعة في أمور أخرى يعني إنسان مبتدع بمعنى عنده بدعة لا تتعلق đầu فإن كانت البدعة في الصلاة فهي كما قال لا تصح الصلاة خلفه، فلو مثلا أحدث, أحدث تشهدًا ثالثا غير نصورة الصلاة لو فرضنا الحاكم غير نصورة الصلاة فصار يصلي بثلاث تشهدات تشهدا ثالثا في الصلاة ذوAT التشهدين قال لا تصح الصلاة خلفه ولا خلف غيره ممن يفعل هذا الفعل. كذلك قال أو بدأ بقراءة الصورة قبل الفاتحة يعني عكس الأمر يقرأ الصورة الأول بعدين الفاتحة. اخترع هذا الأمر لا تصح صلاته خلفه لأنه خالف صفة صلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الشارح رحمه الله أو كان يدعو أذعية في الصلاة شركية أو بدعية. وعرفنا ذلك منه فإنه لا تصح الصلاة خلفها هذا الكلام في الصورة الأولى إذا كانت البدعة منه داخل الصلاة بأن غير من من هيئة الصلاة أما إن كانت البدعة أجنبية فخارج الصلاة لا علاقه ممتدع لكن بدعته مش في الصلاة يعني فلا تخلو هذه البدعة من حالين الأول إما أن تكون مكفرة يعتبر بها الإنسان كافرا كالقول بالرفض الغالي الروافض، الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في بيت النبي عليه السلام ويعطون صفات الربوبية والألوهية للعلي والحسين وغيره الرفض الغالي أو وحدة الوجود الذين يقولون الله هو كل شيء تكلمنا عليه أو الحلول والاتحاد ضايفة من الصوفية يقولون أن الله حل في جسد فلان أو جسد علان من أوليائهم كما قالت النصارى في المسيح فهذا لا تصح صلاة خلفه إن كانت بدعته مكفرة لا تصح صلاة خلفه لأن بدعته مكفرة ولابد من إقامة الحجة عليه يناصح ويبين له فإن أبى النصح أو سد طريق النصح بأن لا يمكن من النصيحة فلا يصلى خلفه هذا صاحب البدع المكفر الثاني إن كانت بدعته مفسقة لا يعتبر بهذه البدعة كافرا ما زال دائر في دائرة الإسلام لكنه يفسق بهذه البدعة كالتمشعر عقيدة الأشاعرة أو مجرد خطيئة في الصلاة خلفه أو مجرد خطيئة عفو أو مجرد يعني يرتكب في خطيئة ذنب صاحب معاصي، فالصلاة خلفه صحيحة إذا كانت بدعته غير مكفرة وكان كان صاحب معاصي فالصلاة خلفه صحيحة لأنه إذا كان أشعرياً أو ما تريدياً أو كلابياً فهذا فاسق من الفساق والصلاة خلف الفاسق صحيح لأن القاعدة الشرعية من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره هذه قاعدة من قواعد الفقهاء في باب صلاة كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره وفيها منازع عند بعض الفقهاء في بعض اللقاء ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج وإقصار الصلاة في الأسفار ذكر ثلاث نقاط بعد ما ذكر الصلاة خلف كل إمام برا كان أمفاجرا وهذه القضية ذكرت في كثير من كتب العقيدة كالطحوية وغيرها لأن من شعاره أهل للسنة للبدعة أهل كانوا كالخوارج يعني يتركون الصلاة وهذا أيضا نفعله الشيعة والرواب تلكون الصلاة يعني خلف من يعرفون ثم تقل إلى الجهاد قال نجاهد مع كل إمام إذا كان الجهاد شرعيا وصحيحا نقاتل معه والجهاد مع كل إمام يعني حاكم مع إمام عدل أو جائر والحج نحج خلف كل إمام لأن الأئمة كانوا يتولون الحج واقصار الصلاة في الأسفار مسألة أخرى قصر الصلاة في السفر قال الشارح الجهاد لغة من الجهد والمجاهدة وهو استفراغ الوسع وبذل الحال فيما هو جهد ومشقة هذا اللغة أما شرعا قتال الكفار إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى هذا هو الجهاد قال واعلم أيها المسلم أن الجهاد على ضربين يعني نوعين جهاد الطلب وجهاد الدفع جهاد الدفع ندفع العدو الذي دخل علينا ما يسمونه اليوم بالاحتلال جهاد الدفع أو الطرد يسمونه الطرد أحياناً ندفع العدو الذي دخل إلى بلادنا وجهاد الطلب نحن من نتقدم إلى بلادي دعو نشراً لدين الله تبارك وتعالى قال فجهاد الطلب هو تجيش الجيوش وتجنيد الجنود وإعداد العدة ورفع اللواء لقتال من يلي المسلمين من الكفار نحن نتقدم إليه ونقاتلهم ندعو إلى الله تبارك وتعالى فإن أبوا قاتلناهم <تصفيق> قال فهذا أمره موكول إلى الإمام الحاكم المسلم الذي يقرر هذا القتال فإن كانت عنده قدرة على قتال من يأبى من الكفار الإسلام جاهد يعني على هذا الشغل ولاة المسلمين يعد له العدة يجهز العتاد ويجيش الجيوش لإعلاء كلمة الله ونشر دينه فهذا يقررون هل عندهم مقدرة على ذلك أم لا؟ فإن كانت عنده قدرة على قتال من يأبى من الكفار الإسلام جاهد فإذا دع المسلمين الحاكم دعانا نحن واستنفرنا واستنفرهم وجبت عليهم إجابته سفرهم للجهاد وجبت عليهم يعني علينا نحن المسلمين الرعية إجابته الوقوف معه والانضواء تحت رايته التي رفعها لقتال هؤلاء الكفار قال وإن رأى مصلحة رأى الحاكم أنه لا مصلحة في القتال لا أن رأى مصلحة في غير القتال من عقد المواثيق والعهود وإبرام المصالحات مع الكفار حفظا لبيضة الإسلام وأهله كما لو كان المسلمون ضعاف مشتتين والعدو يعني متطور عليهم في الحرب كاء لبيضة الإسلام وأهله وكان المسلمون معه يعني يحترمون هذه العهود والمواثيق حتى يتمكن المسلمين أو المسلمون من العودة للجهاد قال وهذا باتفاق أئمة العلم والإيمان والدين هذا التقسيم وبهذا يعلم أن من يدعو إلى الجهاد دعوة مطلقة وقد كان لهم صوت عالي من قبل الجهاد الجهاد الجهاد يقاتلون يريدون قتال يعني أمريكا كما يدندرون دائما بالرشاش وهم أفراد ليسوا دولة هم أفراد ليس دولة ويريدون يقاتلون أمريكا ولما لم يعني يفعلوا ردوا على بلدان المسلمين وقاتلوا أهلهم وجيرانهم وبلادهم قالوا بهذا يعلم أن من يدعو إلى الجهاد دعوة مطلقة فهو إما جاهد لا يعلم السنة في هذا الضرب من الجهاد أنه يعني من اختصاص ولاة أمور المسلمين جهاد اليوم يحتاج إلى طيران طائرة الوحدة 23 مليون ويحتاج إلى صواريخ الصواريخ الواحد بمش عارف كم مليون يحتاج إلى دولة صلي الله عليه ووفق حكام المسلمين للجهاد في سبيل الله وهذا لا يكون حتى يهيئ المسلمون أنفسهم للجهاد في سبيل الله بالعودة إلى الله وإلى دين الله والاستقامة على شرع الله حتى يصل إلى ذروة السنة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالذروة السنة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله فمن يدعو إلى قتال الكفار وليس هو ولي أمر فهو إما جاهل كما قال الشارح فالسنة قال أو هو صاحب هوى مبتدع ضال يريد إقحام المسلمين في الفتن متفلت من الولاية خارج على حكام المسلمين لأنه تدخل فيما لا يعنيه هذا الأمر لا يعني تقرير القتال مع الكفار والعهود والمواثيق تصح أو لا تصح ليس من شغله من حصل إسلام المرء ما لا يعنيه قالوا سواء كان هذا أو ذاك سواء كان جاهل أو مبتدع فالحذر منه واجب ويرد عليه ردا يبين به ظلاله وكذلك يستبين منه الصواب يتعلم الصواب في هذه المسألة التي هي جهاد الطلب جهاد الطلب جهاد الفتح نشر الإسلام وأنه لا حق فيها لأحد غير الإمام هذا النوع الأول من الجهاد وهو جهاد الطلب الضرب الثاني نوع الثاني من الجهاد جهاد الدفعي أو جهاد الطردي <تصفيق> قال ومعناه التصدي للصائل الصائل المعتد الباقي دخل علينا في بلادنا الصائل على بلاد المسلمين من الكفار فهذا إن كان الإمام المسلم والحاكم المسلم موجودا ويهتم بأمر المسلمين وعنده نخوة وحمية وشجاعة للدفع عنهم والوقوف معهم في دفع الصائل ودحره ودحض كيده والتصدي له بالقوة حتى يعود خائبا ذليلا هذا شغل الإمام أولا وإن كان الإمام موجود وحاضر هذا الذي ينبغي أن يفعله وإن أمكن الاتصال به اتصل به أهل البلد يتم إبلاغ بالحاصل في تلك البقعة من البلاد أن الثغر الفلاني من الحدود دخل الكفار وطلبوا نجدته وإن كان الحاكم مسلم غير موجود لسبب أو لآخر أو موجود لكنه لا يهتم بأحوال المسلمين اهتمامه منصب على الكرسي وعلى إدارة العاصمة مثلا وما حولها أو ضعيف لا يقدر على النجدة أو لا يمكن الاتصال به فإن أهل البلد المصالوا عليهم بين حالين الآن سكان تلك المنطقة بين حالين إحداهما أن تكون لديهم القدرة عندهم مثلاً ذخيرة عندهم جيش عندهم يعني الوالي مكلف من قبل, قبل ولي الأمر عندهم ممكانية عسكرية على قتال العدو الصائل أو على الأقل على رد الهجوم إلى حين أن تأتي الالغوث من الحاكم أن تكون لديهم القدرة والقوة الغالبة التي تدفع عنهم صيانة هذا الصائر وترده خائبا وتكسر شوكته استعانوا بالله وولوا قائدا منهم ومكنوه من عقد الرأي ورفع اللواء وكانوا جنودا مجندة خلفه توكلون على الله بما عندهم ويقاتلون إن كانوا يرون أن القتال ممكن الحالة الثانية إن كانوا غير قادرين مثل عامة الناس اليوم يعني لا يوجد تسليح وقد يكون العدو دخل بعدته بالدبابات والطيران إن كانوا غير قادرين لا حول لهم ولا قوة ولا نصرة لهم من الخلق فهنا إن أم كان عقد مصالحتي يكونون لجنة يبعثون إلى العدو يطلبون العدن المصالحة مع هذا الصائل ولو بشيء من أرضهم وأموالهم فعلوا ذلك لأن المقصود ليس إراقة الدماء إنما المقصود هو حفظ بيضة إسلامي وحفظ أهل الإسلام وإن لم يمكنهم ذلك فروا بدينهم ونفوسهم إن لم يتمكنوا كان العدو غاشم لا يريد أن يستمع يشعر بالقوة حين يفرون ولا عيب عليهم بذلك قال فروا بدينهم ونفوسهم وأعراضهم إلى حيث يأمنون والدليل على أن هذا الضرب من الجهاد تشترط له القدرة بل كل نوع من الجهاد تشترط له القدرة كل نوع من الجهاد تشترط له القدرة كما ذكر في الجهوح الأول قال كان الوالي لا يستطيع عقد الهدنة وهذا يعني أمر مستقر في الشريعة جميع التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة صلِّ قائما في لم تستطع فقائدا في, في لم تستطع فعلى جنب من رأي منكم منكر فليغيره بيده في, في لم يستطيع فبرساني في, في لم يستطيع فبقلب يحكم جميع التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة حتى الجهاد منوط بالقدرة والحج بالقدرة والوضوء إن لم يستطع إنسان يتأمم هذا أمر مقرر في كل باب كما قال مسلم إذا أمرتكم بشيء نفأت منه ما استطعت قال الشارح رحمه الله والدليل على أن هذا الضرب من الجهاد يتشترط له القدرة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقصد في آخر الزمان ونزوله آخر الزمان حكما يعني حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فلقد جاء في خبر المسيح صلى الله عليه وسلم بعد قتله الدجال بعد ما ينزل ويقتل الدجال بباب لد في فلسطين والشيوع الأمني يعني جاءت في الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد ذلك زمان أمن وأمان وشيوع الإسلام وإذناء الكفار ويقصر الصليب ويقتل الخزين ويحكم في شرع محمد عليه الصلاة والسلام وقهرهم على الدخول في الإسلام كان صلى الله عليه وسلم حين حينئذ يضع الجزية يعني يلغيها ها معاش في جزية تسلم تقتل هذا مع المسيح عليه السلام معاش في جزية إسلامية تقتل فلا خيار لأحد بين أمرين إما الإسلام وإما السيف أوحى الله إليه بعد هذا الزمن, الزمن الزاهر الذي ينتشر فيه الخير مع وجود المسيح عليه السلام قال أوحى الله إليه أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لكم بقتاله يقصد إيش يأجوج ومأجوج. يوحي الله لنا أن يأجوج ومأجوج خرجوا وأنتم ليس لكم يدان يعني قدرة ليس لكم يداني لقتاله قال فأحرز عبادي أو قال فتحرّز بعبادي إلى الطور. لا تقاتلوهم مهربوا إلى جبر الطور. اختبئوا في الطور. قال فيخرج أخرج يأجوج ومأجوز فيتحرز المسيح عليه الصلاة والسلام بمن معه من أهل الإيمان إلى جبل الطور استجابة لأمر الله وهنا الشاهد أن المسيح عليه السلام هو يحكم شرع محمد لم يقاتل يأجوج ومأجوز لأنه يعلم أنه لا قدرة له بقتاله فما متى علم أنه لا قدرة لا يقاتل ليس الغرض أن تصفك الدماء وتبذل المهج يعني في أمر خاسر. الإسلام لا يأمر بذلك هذا يأمرون به في الأنشيد يأمرون به في الأنشيد في كلام الحماسي بدل الأمواج نموتوا خلاص حتى اخترعوا العمليات الانتحارية التي تسموها استشهادية الإسلام لا يعرف هذا الإسلام الإسلام لا يعرف هذا الإسلام الإسلام دين حكيم يعني حتى القتال يرجع فيه إلى يعني القادة الخبراء العسكريين كما يقال اليوم أصحاب الحنكة والخبرة مع تقوى الله يتوى وتقدر الأمور بقدرها حتى يعني يتحصل على المطلوب أما سفك دماء هكذا وخلاص الإسلام لا يطلب ذلك موت وخلاص هذا لا يوجد إنما يموت الإنسان لإعلاء كلمة الله يعني في جهاد متكافئ يتوقع منه يعني الوصول للغاية أما الدخول في المعركة للأجل الموت في موت موت في موت فقط هذا يعني غير مشروع لا يشرع الإسلام فهنا يعني أمر ربنا تبارك تعالى المسيح عليه السلام أن يحرز العبادة ومن معه يعني إلى الطور فرارا من يأجوج ومأجوج. قال وهنا في بيان وجه الدلالة من هذه القصة على أن الجهاد الجهادة الطلب شرطه القدرة أليس الله عز وجل بقادر يقول الشارح رحمه الله تعالى أليس الله عز وجل بقادر على نصرة عبده ورسوله المسيح صلى الله عليه وسلم الجواب بلاء نفحت جناح من جبريل صلى الله عليه وسلم تهلك هؤلاء وتجعلهم صرع على الأرض ومع هذا أمره بما عرفت يعني, يعني يتحرز يعني يحمي نفسه ومن معه واستجاب المسيح صلى الله عليه وسلم لأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى قال الشارح فإذا يجب أن يعلم المسلمون خواصهم وعوامهم فقه هذا الباب من الجهاد وأن من يدعو إليه دعوة مطلقة جهاد خلاص جهاد خلاص بدون تقدير ولا حسبان ولا تخطيط ولا عمل صحيح لا حظ له من السنة إما لجهله أو لفساد عقله أو فساد مسلكه يقصد ومشربه يقصد الطريقة التي هو عليها بدعيه وما أحرق خلق لا يحصون اسمع هذا كلام من الشيخ شيخ عبيد المعروف في يعني اشتغاله بهموم المسلمين وحرصه على أحوالهم رحمة الله عليه ومن يعرف الشيخ يعرف عنه ذلك قالوا ما أحرق خلق لا يحصون من شباب المسلمين في أتون الرايات العمية الفوضوية إلا بإطلاق دعوة الجهاد هذه دعوات ورقت شباب المسلمين بالمئات بل بالآلاف في حروب ضاعوا فيها بلا فائدة ولا أدنى فائدة ولا أقل فائدة لا شيء إنما ضيقوا على الناس معيشهم وضيقوا على أهل الديانة استقامتهم وضيقوا على بلدانهم معايشهم وورطوا البلدان مع مع مع دول الكفر كما حصل في أفغانستان وحصل في تورط البلد بأكمله وصار مستغلا ذللا للكفر بسبب تصرفات هؤلاء الفوضويين نهيكة عن المئات بل الآلاف الذين ماتوا من شباب المسلمين جرهم إلى الحرب الغيرة على الإسلام وحبهم للإسلام جرت هذه الأنشيد وهذه الريات وهذه الدعوات الجهاد الجهاد يقرأ عليهم القرآن يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولا يفقه فقه هذا الباب ولا يعرف معاني هذه ولم يكلفوا أنفسهم أن يقرأوا تفسيرا أو يفتحوا كتابا من كتب المسلمين القديمة والحديثة التي تكلمت عن ضوابط الجهاد وأبواب الجهاد لم يفكروا أبدا أغلقوا عقولهم بسبب هذه الحماسات والعواطف والأنشيد فانجرفوا وهلكوا لا للدين نصروا ولا لكفر كسروا كما قال شيخ سلمتي. لا للدين نصروا هو قال نبُنِّقِمُ الدين. قال لا أقاموا دينا ولا أبقوا على دنيا. لا أقاموا دينا قال نبُنِّقِمُ شرع الله ما صارش من. ولا أبقوا على دنيا ولا أبقوا على دنيا. دنيا مخلوج الناس في دنيا دكاكين ومفتوح ما ماش تحطمت البلاد وتكسرت وتغرق الاقتصاد لا ثمرة لا ثمر لا في الدين ولا في الدنيا. قال لا أقاموا دينا ولا أبقوا على دنيا. ففساد في فساد بس الله العافية والسلام قال الشارح الواجب على شباب المسلمين وشيوخهم وكهولهم ورجالهم ونسائهم أن يلتفوا حول العلماء الأعلام الذين عرف الخاصة والعامة رسوخهم في العلم وفقههم في السن هذا باب مهم يعصم بإذن الله من هذه الانحرافات. الرجوع إلى العلم فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون تأتي الدعوات يمينا وشمالا. نرجع إلى أهل العلم هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح حتى لا يضيع الشباب يعني هذا الضياع حول العلماء الأعلام الذين عرف الخاصة والعامة رسوقهم في العلم وفقههم في السنة وفقههم في دين الله على وفق الكتاب والسنة مع فهم السلم الصالح وعرفوا كذلك للعلماء نصحهم ومحبتهم للخير أو محبتهم الخير للمسلمين وأن لا يغتروا ببريق الكتب الفكرية تسمى الكتب الفكرية ومن يربي المسلمين عليها فإلا الكتب الفكرية سيذكر الشيخ نماذج منها التي منشأه الفكر لا ينضبطون بكتاب والسنة حتى في تفسير القرآن لا ينضبطون بالسنة ولا كلام السلف لا يرجعون إلى كلام السلف بل يعني يتأمل هو في الآية ويطلع كلام من عنده ويركب حاجة على حاجة ويسمونه فكرًا هكذا يتكلمون وبهذا أضلوا بهذا أضلوا بالبلاغة والفصاحة وحسن البيان وقوة التعبير أفسد ولديهم قوة سيد قطب إذا قرأت له سترى العجب العجب في الإبداع الكتابي والبلاغة العجيبة والتعبير الرائق جدا رائق بمعنى كلمة رائق تقرأ هذا كتاب تنحرف لكن لا علم إن كنت بعلم لن تنحرف لكن تنحرف إن كنت بغير علم لأن من لا يملك العلم لا يميز بين الحق والباطل القانون عنده العاطف وهو يعني يعزف على أوتار العاطفة ويلتف حولها بأسلوبه الرائع وكذابته البليغة حتى أفسد ما أفسد وأضر بمن أضر وإلى اليوم إذا ناقش تكفيرياً يقول قال سيد قط قال سيد قط نسى الله العافية والسلام قال الشيخ فإن كتب الفكرية التي من الفكر هي كتب ضلع وانحراف ومسخ لأهل الإسلام تشويه عن السنة وعلى رأس ما نحذر منه من الكتب كتب سيد قطب لسية التفسير الذي سماه في ظلال القرآن هكذا اسم التفسير في ظلال القرآن وعنده فيه كلام من أقبح ما يكون لكن بأبرع عبارة وهو من أقبح ما يكون قد نبه عليه في كتب في جوانب عديدة فيما يتعلق بالقرآن فيما يتعلق في بالسنة فيما يتعلق بالصحابة فيما يتعلق بالتوحيد كذلك فيما يتعلق بالتوحيد كذلك نهيك عن هذا الباب باب القتال والجهاد الشيخ ربيع وشيخ عبيد وغيره من أهل العلم في عدة مصنفات عرّوا كتبه وبيّنوا حقائقه للأمة قال ما تفسير في ظلال القرآن ومعالم في الطريق كتاب آخر وكتب المودودي أبو الأعلى وظنه هندي وكتب البنّة يقصد حسن البنا زعيم جماعة الإخوان أو المؤسس لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الكتب الفكرية. قال والواجب على من تصد داعية إلى الله أن تكون من دعوته على بصي أن تكون دعوته على بصيرة ولا تكون دعوته على بصيرة محققة يقصد منها هو رد الناس إلى السمت الأول المنهج الأول إلى كتاب والسنة وسنة السنة الصالح إلا يعني لن يحصل منه ذلك إلا حينما يتتلمذ على العلماء الأحلاق. على الطريق الصحيح على أهل المعرفة بالكتاب والسن وعلى دوين الإسلام علمه كله في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح له التي خلفها أئمة أهل الإسلام وهي معروفة وعلماء الإسلام الأعلام والخيار من العلماء يدرسون دووين الإسلام هذه للمسلمين أو يدرسونها للمسلمين وعليها يعتمدون في دعوتهم وتعليمهم قال ولكن وفدت وافدت الجماعات الدعوية سمى بالجماعات الدعوية والجماعات الحراكية والجماعات شوشت على الناس الطريق وغبشت على الناس المنهج التي هي كلها ظالة مظلة على الجزيرة يقصد بلادهم وغيرها من أقطار الإسلام فأفسدت عليهم دينهم ونجحت في صرف المسلمين إلا من رحم الله عن علماء الإسلام وعلماء أهل السنة وعن الإسلام وبثت فيهم الكتب الفكرية وصاروا يقولون عن كتب الإسلام كتب جامدة وعقيدة الإسلام كتب جامدة والعلماء علماء حيض ونفاس وعلماء يعني علماء مراحيض نجاسات لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الواقع وكل مرة عندهم دندن كل مرة عندهم دندن يريدون بها صرف الناس عن الاحتجاج بكلام أهل العلم كل مرة يخرجون طريقة للناس وكل مرة ينجرف وراءهم من ينجرف كل مرة ينجرف وراءهم من ينجرف كلها يراد منها صرف الشباب خاصة عن الأخذ من أهل العلم الراسخين في العلم لينجرفوا مع هؤلاء في عواطفهم وحماساتهم وحركاتهم نسأل الله العافية والسلام قال يعود إلى المتن قال والحج لأن كان نتكلم عن الصلاة خلف الإمام برا كان أفاجرا ثم الجهاد هذا كلام استطراد من قضية الجهاد، كذلك الحج وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار، السفر صيما تفطر وفي الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الجمل الأخرى بعضها من خصائص الإمام وهو الحج فيتلخص لدينا أن خصائص الإمام يعني كأن المصنف استطرد إلى بعض المسائل. قال الشارح الشيخ عبيد رحمه الله تلخص لدينا أن خصائص الإمام يعني أما الأمور التي هي من اختصاصاته أولاً إقامة الجمعة والجماعة قلنا هذا كان من قبل هكذا الناس يسألون خلف آئمتهم إما أن يقيمها بنفسه أو ينيب من يقيمها واليوم الولاية سمحوا بي الناس لأنفسهم ثانياً الجهاد والمقصود جهاد الطلب أما جهاد الدفع فقد مر التفصيل فيه قد لا يتأتى التوصل مع الحاكم فإن رأوا القدرة على دفع الصائل يدفعوه الثالث من قصائص الإمام الحج الحج معه وهذا ما ذكره هنا ثم بعدها من الجمل إن صدرت إلى أمور لا تتعلق بالإمام كقصر الصلاة في السفر بيان السنة فيها القصر في السفر قصر الرباعية الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات لأن الصبح لا يقصر والمغرب لا يقصر قصرها إلى ركعتين قال الرباعي الشيخ عبيد هنا والتحقيقه يعني في مسألة قصر الصلاة أنه رخصة يعني إن أردت أن تقصر تقصر قلت والله بيصلي أربع ركعات صلي هذا الذي يرى الشيخ عبيد وغيره من أهل العلم يخالفه ويجعل القصر واجب والمسألة خلاف مشهور في كتب الفقه قال وكذلك الفطر في السفر رخصة فمن شاء صام ومن شاء أفطر نعم هذا القول الصحيح أن الافطار في السفر رخصة إن أراد الإنسان أن يصوم يصوم وإن أرد يفطر فله الرخص لكن لا يشق الإنسان على نفسه لقول النبي الصلم لما رأى إنسانا أن شق على نفسه ليس من البر الصيام في السفر قالوا بهذا يعلم الرد على الظاهرية فإنهم يوجبون الفطرة في السفر الظاهرية مذهب داود بن علي هذا المذهب الذي أشاعه وأذاعه ونصره وقواه ابن حزم الظاهر هو مذهب يعني مذهب الفقهي من في جانب الفقه ماذا بين المذاهب يعني المعترَّة نوعاً إن غير أنه عنده غرائب وإن لا ومذهب من المذاهب المعروفة الظاهريين يوجبون الفطر في السفر يرون أن الصوم لا يصح للمسافر وعندهم أن من صام يجب عليه القضاء وهذا خلاف مع عليه الآئمة الأعلام من الآئمة الأربعة وغيرها قالك وذالك وكذلك يوجبون القصر في السفر وإجابة القصر في السفر يجبه كثير غير الظاهريين قال الشيخ والتحقيق أن هذه كلها رخص لمن أراد والأفضل الأخذ بها قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ثم قال الإمام المزري رحمه الله عليه هذه مقالات وأفعال يعني ما سبق تقريره هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانب التكلف فيما كفوا كفاهم من سبقها وجانب التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع إن لم يرفضوه فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتد فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون هذا كالفصل الخاتم مع ما سيأتي. قال الشارح رحمه الله خلاصة ما ذكره هنا أن ما قدمه في هذه الرسالة من أولها متفق عليه بين أهل السنة والجماعة يقصد مسائل العقيدة بل تضافر عليه النص والإجماع فالنص يعني الكتاب والسنة والإجماع معلوم فالمصنف الإمام المزاني يقر أنه لم يأتي ببدع من القول أنا يقول لست مبتدع بل أنا سائر على ما كان عليه الأولون بل هو سائر على ما مضى عليه الأولون من الصحابة وأئمة التابعين وسائر أهل القرون المفضلة ثم خيار الأئمة الأعلام بعدها وسدد الله أقوالنا وأقوالكم وأعمالنا وأعمالكم ورزقنا وإياكم علما نافعا يرفع الله به درجاتنا عنده في الدنيا والآخرة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا شرح الصنة تحريت كشفها وأوضحتها فمن وفقه الله للقيام بما أبنته يعني بينته مع معونته له معونة الله له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإداء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات والصيام الشهري قصد رمضان لأهل الصح... الصحات يعني الأصحاء وخمس صلوات سنها رسول الله وسلم من بعد الصروات صلاة الوطر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر يعني الأضحى وصلاة الكسوف والشمس كسوف الشمس والقمر إذا نزل يعني إذا حصل وصلاة الاستسقاء متى وجب يعني متى احتاج الأمر للاستسقاء واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم افتراء على الله كل هذا من كبائر المحرمات والتحرف المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحما بعد ذكر المحرمات لمح أو أشار إلى المشتبهات يوشك فإنه يوشك أن يوقع الحما فمن يسر لهذا من يسر الله له هذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين قال الشيخ عبيد رحمه الله تعالى لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما تيسر له من أصول العقائد التي يدينه هو المصنف لله بها أو يدين لله بها أهل السنة هم فاعل يدين ختم هذه الرسالة بنصائح جميلة تتضمن من جملة تتضمن من الوصايا وخلاصاتها الحض على فعل الطاعات وتجنب المنكرات والمحرمات وأهل السنة دائما يبذلون جهدهم في نصح الخلق وبفعل ما يرضي الله عز وجل تحذيرهم مما يغضب الرب جل وعلا وأصوتهم أصوت أهل السنة في هذا الأسلوب يحرصون على نصح الناس في كل مناسبة الكتاب والسنة. فمن الكتاب الكريم قوله جل وعلا أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعوة الحسنة وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدع إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال من السنة المتواترة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وقد تعودنا يقول الشيخ رحمة الله عليه وقد تعودنا من أئمتنا وعلمائنا الأولين أنهم يختمون رسائلهم في هذا الباب بعد ذكرهم أصولا من العقائد في مكملات العقيدة ومن ذلك الحظ على مكارم الأخلاق دائما يذكرون هذه الأبواب أو كثيرا ما يذكرون هذه الأبواب في كتبي الأصول الحظ على مكارم الأخلاق من صدق الحديث وحفظ الأمانة والسعي في تقريب القلوب وجمع الكلمة كما أنهم يحذرونهم يحذرون الناس يحذرون من الرذائل وسفساف الأخلاق من الكذب والغيبة والنميمة والفحش وقول الزور هذه سنة درج عليها سلفنا الصالح فهي ماضية منهم إلى اليوم وبهذا يعلم أن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله هم أعرف الناس بالحق كما أنهم أرحموا الناس بالخلق هذه عبارة شيخ سلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق أقصد أهل السنة قال هم أعرفوا الناس بالحق كما أنهم أرحموا الناس بالخلق فسياساتهم للناس الدعوة إلى الله بسلوك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المؤمنين والتحذير مما يكدر صفو التدين لله عز وجل يعني بالبدعة أو بالمعصر الذي يكدر صفو التدين إما البدعة وإما المعاصي لله عز وجل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونسأله جل وعلا أن يتقبله منا وأن يجعله نافعا لأهل الإسلام اللهم أرينا الحق حقا ونرزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا ونرزقنا الشلابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل فرغ الشيخ من هذا الشرح في عام 1432 وهو بالفرنجي في 2011 نسأل الله العلي العظيم أن يعيننا ويفقهنا ويستحنا وهذا آخر الكتاب بفضل الله وأمنته علينا فرغنا منه وإلى كتاب آخر لكن بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى إن أحيانا وأبقانا وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه الجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك